و ا موسوعه ل ل ك النابلسي أ س للعلوم ن الاسلاميه ز د م اسماء ل وولده إلا ه خ ا ا ر و ك ر و م ك الله كبارا و ق ا ل ذ س ن ى آلهتكم ولا ت م و د ا ولا س و ا ع و ل النابلسي يغوث ويعوق ر ا ا ل ا ل ع ل و ل ا ل ا ا مما خطيئاتهم أغرقوا أ ف د خ ل و ا نارا ف ل م ي ج د و ا ل ه م